ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم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 ان قودر وحمل الله على ذا في الواحي وذر تجري جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا فبعه. إنا إذا لفي ضلال وسعر أأنقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر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 كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فزوقوا عذابي ونذر